50 languages. 91 91 gushaw khgha واحد ينوياغوه نيوش ووم يزيتيت نحش خونك ربما سيتحسن الطقس غدا ربما غدا تد و كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا؟ سغره نحش خونو. امل انه سيتحسن. امل انه سيتحسن. هر بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد. ويتصحتي هل هذا أكيد؟ س سش أب عر قزرك وشتر أعلم أنه سيأتي اعلم أنه سيأتي عر سبقو قتي وشت سيتصل بالتأكيد سيتصل بالتأكيد سبقمت حقا حقا عر تليفونت قطيوانو سالت أعتقد أنه سيتصل أعتقد أنه سيتصل سانر شج خاملو ز النبيذ عتيق مؤكدا النبيت عطيق مؤكدا هل ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط اش نبش ايو مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر عروشته وخطله أتراه هكذا؟, هكذا أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا أنا أرى حتى أنه يبدو حسن جدا تأحتت المدير صديق بالتأكيد لدي المدير صديق بالتكيد أروشت أتعتقد ذلك حققا؟ اتعتقد ذلك حقا؟ قش ممكن جدا ان لديه صديقه انه ممكن جدا ان لديه صديقة.